ذَلِكَ بأنهم كرهوا مَا أنزل اللَّهُ فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَسْوًى لَّهُمْ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ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 كَمَنْ أُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أَلاَ إِلَى طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَل يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أن تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ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 والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سوره فإذا انزلت سوره فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال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 ام على قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سوى لهم واملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم فِي بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذالكَ بِأَنَّهُمْ مُتَّبِعُوا مَسَخَطَ اللَّهِ وَكَرَهُ رِضْوَانَهُ وَكَرَهُ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم وَلَ نَبْل وََّكُم حََّ نَعَلَمَ الْمُجاهدينَ مِنْكُم وَصَّابِرين والصَّابِرينَ, والصابرين وَنَبل وَأَخفْبارََكُمْ إَِّذينَ كَذَروا وَصَدُّ عَن سَبيل لللهِ